بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين وَيْلٌ لِّلمُصَلِّينَ الَّذِينَ هم عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ